خمسة استمع إلى الجمل الآتية ثم صل بين المجموعتين كما في المثال أنا تخرجت في المتوسطة وسألتحق بالثانوية أنت تخرجت في المتوسطة وستلتحق بالثانوية أنت تخرجتي في المتوسطة وستلتحقين بالثانوية هو تخرج في المتوسطة وسيلتحق بالثانوية هي تخرجت في المتوسطة وستلتحق بالثانوية